ومعنى أخذ العلة من أصلين دلالة دليلين على العلية وهو راجع إلى الترجيح بكثرة الأدلة الذي تكلمنا عليه عند قول الناظم وكثرة الدليل والرواية مرجح اللداذ والدراية مثاله كما يقولون قياس الوضوء على التيمم في وجوب النية مع قياسه الآخر على غسل النجاسة في عدم وجوب النية لأن العلة في قياسه على التيمم كونه عبادة وهذه العلة تشهد لها أصول كثيرة ففي الصلاة تشترط النية لأنها عبادة وفي الصوم تشترط النية لأنها عبادة وفي الحج تشترط النية لأنها عبادة فكوننا نقيس الوضوء على التيمم بجامع العبادة اولى من قياسنا الوضوء على النجاسة لأن القياس على الوضوء تشهد له أصول كثيرة بهذا الجامع أو بهذه العلة قال في كثة الفروع خلف قد ألم اي اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في العلتين المتعديتين إذا كانت إحداهما أكثر فروعا فبعض العلماء قال إن العلة التي فروعها أكثر تقدم على العلة التي فروعها أقل وهذا هو القول الذي عليه الأكثر. عليه أكثر العلماء فالعلة التي فروعها أكثر تقدم على العلة التي فروعها أقل لأن كثرة الفروع تشهد لها بالعلية تشهد لها بالعلية بخلاف قلة الفروع قال بعد ذلك وما تقل لا تطرق العدم أي كذلك من المرجحات كون العلة يقل تطرق العدم إليها فالعلة التي يقل تطرق العدم إليها ترجح على العلة التي يكثر تطرق العدم إليها والمقصود بتطرق العدم احتمال تطرق العدم وهذا يتصور عندما يكون عندنا مثلا علة منفرده وعلة مركبة من وصفين فالعلة المنفردة يقل تطرق العدم إليها بخلاف العلة المركبة لأن العلة كلما تركبت كلما كان تطرق العدم إليها أكثر من غيرها وهكذا العلة المركبة من وصفين تقدم على العلة المركبة من ثلاثة أوصاف وكلما كثرت الأجزاء التي يتركب منها، تتركب منها العلة كلما كثر تطرق العدم والمقصود بتطرق العدم نفي عليتها نفي عليتها فهمنا يا شباب؟ قال بعد ذلك ذاتيه قدم وذات تعديه وما احتياطا علمت مقتضيه ذكر الناظم في هذا البيت من المرجحات ثلاثة أخرى الاول كون العله ذاتيه فالقياس الذي علته ذاتيه مقدم على القياس الذي علته حكميه وكون العلة ذاتية بأن تكون صفة للمحل أي وصفا قائما بالذات كالطعم مثلا الإسكار وغير ذلك فهذه أوصاف قائمة بذات العلة بذات الشيء وأما العلة الحكمية فهي التي يحكم بها الشرع كالحل والحرمة والنجاسة إلى غير ذلك فالعلل الذاتية مقدم على العلل الحكمية عندما يتعارض عندنا قياسان أحدهما علته ذاتية والآخر علته حكمية فالذي علته ذاتية مقدم وايضا من المرجحات كما ذكر الناظم التعدية فالعلة المتعدية مقدمه على العلة القاصرة مقدمة على العلة القاصرة وهذا هو مذهب جمهور العلماء وايضا من المرجحات الاحتياط فالعلة التي تقتضي الاحتياط تقدم على العلة التي لم تقتضي الاحتياط لأن الأحوط أرجح من غيره فما كان فيه احتياط كان مقدما على غيره ولذلك قالوا مثلا تعليل شافعية تحريم الربا في البر بالطعم أحوط من تعليل غيرهم الربا في البر بالكيل لأن الطعم يشمل غير المكيلات أيضا وأما الكيل فلا يشمل إلا المكيلات والاحتياط أن نعمم الحكم في المكيلات وغيرها حتى تسلم ذمامنا وتبرأ من الوقوع في هذه مخالفة. هذا مثال فقط وإلا فللقائلين بذلك ترجيحات أخرى وتوجيهات أخرى لأقوالهم. بعد ذلك يقول وقد من ما حكم أصلها جرى معللا وفقلا دام غبرا المراد بالأصل في هذا البيت الحكم المعلل. الحكم المعلل بها. اي المعلل بهذه العله فالعله التي اصلها معلل باتفاق مقدمه على العله المختلف في اصلها في حكم اصلها هل هو معلل ام ليس بمعلل فهذا امر واضح لان المتفق عليه اقوى من المختلف فيه فما اتفق على أن حكم أصله معلل مقدم على ما اختلف في حكم أصله هل هو معلل أم ليس بمعلل بعد ذلك يقول بعد الحقيقي أتى العرفي وبعد هذين أتى الشرعي نحن عرفنا فيما سبق بأن العلل إما أن تكون حقيقية وإما أن تكون عرفية وإما أن تكون شرعية فقال إن العلة الحقيقية أو الوصف الحقيقية مقدم على الوصف العرفي والوصف العرفي مقدم على الشرعي فعندما يتعارض عندك قياسان أو أكثر أحدهما علته حقيقية والآخر عرفية فتقدم الذي علته حقيقية على الذي علته عرفية وهكذا التقديم عندهم بعد ذلك يقول وفي الحدود الأشهر المقدم وما صريحا أو أعم يعلم. هنا يبدأ الناظم في الكلام على الترجيح بين الحدود والمعرفات والحد ما يميز المذكور عن غيره كما ترى مستورا الحد هو أش... الذي يميز شيء عن غيره فهذا هو الحد والحد إما ناقص أو تام. ويكون على أقسام وظروف تعرف في فن المنطق فهنا يريد أن يبين لك ما الذي يقدم من الحدود عندما تجد تعريفين أو حدين أو أكثر فما الذي تقدمه من هذه الحدود يقول الحد صاحب الشهرة مقدم على الحد الذي ليس لمشته فهذا أول مرجح مفهوم؟ فالشهرة والوضوح تقدم الحد على غيره فيقدم الحد الاوضح على الواضح وهكذا وايضا من المرجحات الصراحة فالحد الصريح مقدم على الحد غير الصريح كالحد الذي فيه تجوز أو اشتراك عند وجود القارينة المعينة المقصود على القول بجواز التعريف بالمجازات والألفاظ المشتركة المشتركة مع وجود القرائن التي تبين المقصود وأما إذا خل المجاز عن القرينة أو المشترك عن القرينة فلا يجوز التعريف به لأنه لا يحقق المقصود وايضا من المرجحات العموم، فكون أحد, فكون أحد الحدين عاما يقدمه على غيره إذا كان خاصا فالعام مقدم على الخاص في الحدود لأن العام يتناول الخاص العام الحد العام يتناول هذا الشيء الحد الخاص وزيادة عليه قال وما يوافق لنقل مطلق أي كذلك من المرجحات إذا كان أحد الحدين موافقا للنقل والاخر غير موافق له فالحد الذي يوافق النقل مقدم على الحد الذي لا يوافق النقل والمقصود بالنقل هنا سواء أكان نقلا شرعيا أو لغويا، فالحد الموافق للمعنى الشرعي يقدم على مقابله والحد الموافق للمعنى المعنى اللغوي بحسب الوضع يقدم على ما خالف الوضع اللغوي وهكذا الترتيب بعد ذلك يقول والحد سائر الرسوم سبقا ويقول إن الحد يقدم على الرسم والرسم وان كان نوعا من المعرفات لكن الحد يكون التعريف فيه بالذاتية وأما الرسم فيكون التعريف فيه بالعرضيات بشيء العارض ولا شك أن التعريف بالذاتي مقدم على التعريف بالشيء العارض مقدم على التعريف بشيء العارض فقولك الإنسان حيوان مقدم على قولك الإنسان ناطق لأن النطق شيء عارض وأما كونه حيوان فهو تعريف بشيء ذاتي قال وقد خلت مرجحات فاعتبر أي قد سبق أن ذكرت لك في الابيات المقدمة مرجحات كثيرة جدا فاعتبرها وانتبه إليها فعندما ذكر الناظم مثلا قوله بعد الحقيقي اتى العرفي وبعد هذين اتى الشرعي فهذا من المرجحات أيضا وعند قول الناظم وبعد تخصيص مجاز فياليل اضمار فالنقل على المعول هذا من من المرجحات أيضا وأيضا عندما قال أعلاه لا يرشد إلا العلماء فما منطوق بضعف من تماء فهذه من المرجحات فاعتبرها كلها ولا تغفل عنها واعلم بأن كلها لا ينحصر اعلم بأن كل المرجحات لا يمكن أن تحصر كما ذكرنا في أول باب المرجحات لا يمكن أن تحصر وإنما قطب رحاها قوة المظنة فهي لدى تعارض مئنة فقطب رحا المرجحات الذي تدور عليه غالبا هو قوة المظنة والمظنة بكسر الضاء مكان المكان الذي يظن فيه وجود الشيء المكان الذي يظن فيه وجود الشيء فقطب رحى المرجحات الذي تدور عليه غالبا هو قوة المظنة فما كان الظن فيه أقوى فهو أرجح فما كان الظن فيه أقوى فهو أرجح وقوله إن أي علامة فقوة الظن عند التعارض علامة على الترجيح علامة على كون هذا الشيء راجحا على هذا الشيء والمئنة من مأخوذة من أن المشددة التي هي حرف توكيد فالمقصود بالمئنة هي المكان الذي يقال فيه إنه كذا, إنه كذا بعد ذلك يقول الكتاب لاجتهاد في الفروع ويعني الناظم رحمه الله تعالى الاجتهاد بالاجتهاد في الفروع أنه لاجتهاد لا في الأصول لأن الغيبيات والأمور العقائدية لا يمكن أن تدرك بالعقل المجرد ولا يمكن أن تعرف بالظن والتخمين وإنما لابد عليها من نصوص تهدي وتقود إليها وهذا شيء واضح فنحن لا يمكن أن نأخذ عقيدتنا إلا من كتاب ربنا أو سنة نبينا صلى الله عليه وسلم قال بذل الفقيه الوسعى أن يحصل ظنا بأن ذاك حتم مثلا هنا يعرف لك الاجتهاد في اصطلاح أهل الاصول فيقول إن الاجتهاد هو بذل الفقيه الوسعى والجهد في تحصيل ظن تحصيل ظن بحكم بأن يصل إلى أن هذا الشيء حتم أو مندوب أو مكروه أو مباح مثلا من باب التمثيل فقط فبد الفقيه وسعه لأجل في الأدلة لاجل أن يحصل عنده الظن أو القطع بأن حكم الله في المسألة هو كذا هذا هو الاجتهاد وذاك مع مجتهد رديف ذاك اسم الإشارة يرجع إلى الفقيه فهو رديف ومرادف لكلمة مجتهد فكلمة مجتهد وكلمة فقيه في عرف أهل الأصول شيء مترادف ولا يقال لشخص فقيه إلا إذا كان مجتهدا قد بلغ رتبة الاجتهاد قال وما له يحقق التكليف أي شرطه المحقق له للمجتهد الذي يجعله من أهل الاجتهاد اولا التكليف أي الذي يحققه ويجعلهم اهل الاجتهاد اولا كونه مكلفا فلا بد ان يكون مكلفا لان غير المكلف كالصبي والمجنون لم يكمل عقله وايضا من شروطه كما ذكر الناظم وهو شديد الفهم طبعا فلا بد ان يكون المجتهد شديد الفهم لمقاصد الشريعه طبعا اي, أي لا بد ان يكون ذلك سجية فيه لان من لم يكن كذلك لا يصلح للاستنباط المقصود بالاجتهاد فالبليد والغبي والبطيء الفهم لا يصلح أن يكون من أهل الاجتهاد ولا يمكن أن يصل إلى هذه الرتبة رتبة الاجتهاد قال واختلف في من بإنكار القياس قد عرف اي اختلف العلماء رحمه الله تعالى في من عرف بإنكار القياس كالظاهرية هل يعتبر من بلغ منهم رتبة الاجتهاد من أهل الاجتهاد أم لا يعتبر ولا يعتبر اجتهاده والصحيح أنه يعتبر اجتهاده إذا بلغ رتبة الاجتهاد وحصل شروط الاجتهاد وإن لم يرى وإن لم يرى القول بالقياس أي قياس التمثيل بعد ذلك قال قد عرف التكليف بالدليل للعقل قبل صار في النقول الا بد أن يكون المجتهد عنده معرفة واحاطه بالمراءة الأصلية التي هي الاباحه العقلية واستصحاب العدم الاصلي فلا بد ان يكون عارفا بانه مكلف بالتمسك بالدليل العقلي والبراءة الأصلية إلى أن يصرف عنه صارف من النقل فإن صرف عنه صارف عمل بذاك الصارف سواء كان نصا أو اجماعا أو قياسا وهذا هو المراد بقول الناظم النقول النقول أي النص أو الإجماع أو القياس التي تنقل عن البراءة الأصلية إلى حالة التكليف. قال والنحو والميزان واللغه مع علم الاصول وبلاغه جمع فلا بد ان يكون المجتهد ايضا عارفا بالنحو ومعه التصريف وعارفا بالميزان الذي هو علم المنطق والمقصود ان يكون عالما بما يحتاج اليه ويضطر اليه في بعض المسائل أو بعض المواطن ولأن ذلك مما يقوي طريحته ويوسع مداركه وأيضاً لابد أن يكون عارفاً باللغة عربية كانت أو شرعية أو عرفية ولا بد أن يكون عارفاً بعلم الأصول وأيضاً لابد أن يكون عالماً بالبلاغة من معان وبيان قال وموضع الأحكام دون شرط حفظ المتون عند أهل الضبط ولا بد أن يكون المجتهد أيضا عارفا بمواضع الأحكام من القرآن أو السنة ولا بد أن يكون عنده علم بمواضع الأحكام فآيات الأحكام وأحاديث الأحكام لابد أن يكون على دراية بها قادرا على الرجوع إليها في ظانها متى شاء هذا شرط من شروط بلوغ الشخص درجة الاجتهاد ولا يشترط بالنسبة له أن يكون حافظا لهذه النصوص من آيات أو أحاديث وإنما يكفي يتكفي معرفته بمواطنها ومضانها وتكفي قدرته على الرجوع إليها متى شاء وإن كان حفظها أحسن وأكمل والصحيح أنه أن آيات الأحكام وأحاديث الأحكام لا تحصر في عدد معين بل إن آيات القرآن الكريم وأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم كلها يصلح أن تؤخذ منها أحكام إما مباشر بطريق مباشر أو بطريق غير مباشر قال ذو رتبة وسطى في كل ما غضب أي يشترط في المجتهد أن يبلغ الرتبه الوسطى في كل ما سبق ذكره من الشروط أي مضى ذكره من العلوم، فلا يكفي مطلق المشاركة بأن يكون فقط مشاركا في هذا العلم وايضا لا يشترط أن يكون متبحرا فيه بأن يكون محيطا بكل فروع هذا العلم ودقائقه وأساسياته وإنما يكفي الوسط يكفي الوسط وهذا هو القول الذي عليه المحققون وعلم الإجماعات مما يعتبر هنا شرع الناظم رحمه الله تعالى في ذكر شروط إيقاء الاجتهاد الذي سبق ذكره شروط في بلوغ الشخص درجة الاجتهاد وما يلي ذكره شروط في إيقاء الاجتهاد فالاجتهاد لا يقع أو لا يعتبر إلا إذا الشخص وفر هذه الشروط أولا أن يكون عالما بمواطن الإجماع حتى لا يقع في خلاف الإجماع لأنه قد يشتهد ويصل إلى حكم ثم في الأخير تبين له أنه قد خالف إجماعا وكالإجماع معرفة أقوال العلماء في المسائل حتى لا يحدث قولا رافعا لأحد القولين السابقين كما سبق أن عرفنا وكذلك كشرط شرط لا وما تواتر، فلا بد أن يكون عارفا بشروط الخبر المتواتر وخبر الأحاد التي تكلمنا عليها، ولا بد أن يعرف ذلك حتى يعرف الذي يقدم من الذي يؤخر عند التعارض، وإذا لم يكن عارفا بهذا الأمر فقد يعكس الأمر. وقد يقدم المرجوح على الراجح وقد يقدم الآحاد على المتواتر إلى غير ذلك قال وما صحيحا أو ضعيفا قد جرى أي كذلك يشترط في إيقاع الاجتهاد كونه عارفا بالشروط التي يكون بها الحديث صحيحا أو ضعيفا وإنما اشترط هنا ليقدم الصحيح على الضعيف لأنه إن لم يعلم ذلك قد يعكس الامر ولأن العمل بالضعيف كما سبقا عرفنا لا يجوز. قال وما عليه أو به النسخ وقع فلا بد أيضا من شروط إيقاع الاجتهاد أن يكون المجتهد عارفا بالناسخ والمنسوخ حتى لا يعمل بنص منسوخ حتى لا يعمل بنص منسوخ وأيضا ليقدم الناسخ على المنسوخ عند التعارف. فإذا لم, يعلم لم يفعل ذلك قد يعكس الأمر وأيضاً وسبب النزول شرط متبع بد أيضاً أن يكون المجتهد عنده دراية بأسباب النزول نزول الآيات بأسباب ورود الأحاديث لأن معرفة ذلك ترشد إلى فهم المراد والمقصود وتحصل وتكمل فهم النص على الوجه الأكمل كحاله الرواة والأصحاب أي يشترط في طائل الاجتهاد أيضا معرفة أحوال الرواة الحديث ومعرفة أحوال الصحابة فمعرفة أحوال الرواة من رد وقبول وزيادة في الثقة أو العلم أو الورع أمر لا بد منه بالنسبة للمجتهد حتى يقدم الراجح على المرجوح ويقدم القوي على الضعيف، وإذا لم يفعل ذلك فقد يعكس الأمر وإذا لابد أن يعرف أحوال الصحابة اكابرهم وأصاغرهم فقهاءهم وغيرهم ومن كان مهتما منهم بالرواية ومن لم يكن مهتما حتى يقدم روايات بعض الصحابة على بعضها عند التعارض مثلا او يقدم فتواهم عندما تتعارض فتواهم فيقدم روايه الأعلم على روايه غيره فروى فتوى ابو بكر مثلا مقدمه على فتوى غيره من الصحابه لانه اعلم واكبر واجل رضي الله عنه قال وقلدا في ذا على الصواب اي معرفه الاجماعات ومعرفه الناسخ والمنسوخ ومعرفه الصحيح والضعيف والمتواتر والاحاد ومعرفة أسباب النزول ومعرفة أحوال الرواة والأصحاب كل ذلك يجوز للمجتهد أن يقلد فيه غيره من الأئمة فلا يشترط بأن يكون هو بنفسه مجتهدا في تلك الفنون محيطا بها داريا بكل مسائلها وإنما يكفيه أن يكون أن يقلد فيها بعض الأئمة أو بعض العلماء فإن لم يوجد هؤلاء العلماء اعتمد على كتبهم المصنفة قال وليس الاجتهاد ممن قد جهل علم الفروع والكلام ينحضل أي لا يمتنع أن يكون المجتهد غير عالم بالفروع وغير عالم بعلم الكلام أي التوحيد كما يسمونه فكون المجتهد غير عالم بالفروع اي الفروع الفقهيه وكونه غير عالم بعلم العقائد باساسياته وفروعه ليس مانعا من كون الشخص قد يبلغ رتبه الاجتهاد ولكن علمه بهذا مما يقوي اجتهادا مما يرفع نظره ويقوي بصيرته بدون شك فكون الشخص عالما بفروع الفقه هذا مما يزيده نظرا مما يزيده بعدا مما يجعل قوله اقرب اقرب للرأي للصواب اقرب للحق وبعض العلماء يقول هذه الشروط هذان العلمان علم الفروع وعلم الكلام هما شرطاني في إيقاع الاجتهاد لا شرطاني في بلوغ الشخص رتبة الاجتهاد قال كالعبد والأنثى كذا لا يجب عدالة على الذي ينتخب كالعبد فالعبد يجوز أن يبلغ رتبة الاجتهاد والأنثى فلا مانع أن تكون المرأة مجتهده وكذلك لا يجب أن يكون المجتهد عدلا فالعدالة ليست شرطا في بلوك الشخص رتبة الاجتهاد ولكن العدل يعمل باجتهاده غيره يعمل باجتهاده وأما الفاسق فاجتهاده لنفسه ولا يجوز لغيره العمل بفتواه كما سيأتي ذكر ذلك فكون الشخص فاسقا مجتهدا ليس ممتنعا لكنه إذا اجتهد فاجتهاده لنفسه فقط وليس ولا يعمل ولا يجوز لغيره أن يعمل به لأن من شروط التقليد تقليد أي مجتهد أن يكون المقلد من أهل الدين والصلاح كما سيأتي عند قول الناظم وليس في فتواه مفت يتبع أن لم يضف الدين والعلم الورع من لم يكن بالعلم والعلم اشتهر أو حصل القطع فلاستفتا حضر سياتي هذا قريبا قال هذا هو المطلق والمقيد من سفل الرتبة عنه يوجد الذي سبق بكره هو المجتهد المطلق وعندنا مجتهد آخر يسمى المجتهد المقيد والمجتهد المقيد منسافل الرتبة عن المجتهد المطلق لأن المجتهد المقيد يلتزم أصول ذلك الإمام المجتهد المطلق ولذلك قال الناظم ملتزم أصول ذاك المطلق فليس يعدوها على المحقق فالمجتهد المقيد هو الملتزم لأصول مذهب معين فنظره في نصوص إمامه كنظر المطلق في نصوص الشرع فالمقيد لا يتعد نصوص إمامه إلى غيرها على المشهور بعد ذلك يقول مجتهد المذهب من أصوله منصوصة أو حوى معقوله هذا المجتهد المقيد هو على نوعين أو هو على ضربين مجتهد يسمونه مجتهد المذهب وآخر يسمونه مجتهد الفتيه فمن هو مجتهد المذهب يقول هو من حوى عقله أي معقوله كما ذكر الناظم أي حفظه وضبطه من حوى عقله وحفظه وضبطه أصول إمامه منصوصة كانت أو مستنبطة وشرطه المحقق له أن يكون له قدرة على تخريج الأحكام على نصوص إمامه الملتزم الملتزم لمذهبه بأن يقيس ما سكت عنه إمامه على ما نص عليه والأحكام التي يخرج هي المعزوة في الاصطلاح بالوجوه يسمونها الوجوه قل هذا وجه عند الشافعيه أو وجه عند الحنفية أو وجه عند غيرهم على حسب اصطلاحات العلماء فالوجه هو تخريج المجتهد مجتهد المذهب حكما على أصول مذهب إمامه قال مجتهد الفتية الذي يرجح قولا على قول وذاك أرجحه أما مجتهد الفتيا فهو المتبحر في مذهب إمامه المتمكن من ترجيح قول على آخر أطلقهما إمامه إذا وجد قولان في المذهب أطلقهما الإمام من دون ترجيح فهو الذي يشتغل بترجيح هذه الأقوال أو هذه الفتاوى على ضوء قواعد الإمام أو في, في حدود المذهب الذي يتبعه وذاك أرجح أي مجتهد مذهب مقدم على مجتهد الفتيا لأنه أعلى مرتبة منه فمجتهد الفتيا ليس له قدرة على تخريج الأحكام على نصوص أو على قواعد مذهب إمام قال لجاهل الأصول أن يفتي بما نقل مستوفا فقط وأم ما هنا الناظم رحمه الله تعالى ذكر شخصا أو مرتبة رابعة أجنبية من الاجتهاد فذكر أن الجاهل بعلم الأصول وبأصول مذهب الإمام يجوز له أن يفتي بما نقل عن العلماء المشتهدين من أهل المذهب بشرط أن يكون نقله مستوفا بأن حافظ ما فيه من الروايات والأقوال وعلم عامها وخاصها ومطلقها ومقيدها ونحو ذلك فلا بد لمن جهل أصول المذهب إذا أراد أن ينقل فتوى أو قولا في المذهب لا بد أن يكون نقله مستوفا على الوجه الذي ذكرنا وإلا لا يجوز له أن ينقل أقوال المذهب أو أن ينقل فتوى الإيمان في المذهب وقوله أم ما فعل أمر أي اقتدي به فيما نقله مستوفا كاملا قال يجوز الاجتهاد في فن فقط أو في قضية وبعض قد ربط فالصحيح الذي عليه الأكثر جواز تجزء الاجتهاد بأنواعه الثلاثة فيجوز أن يكون المجتهد مجتهدا فقط في باب من الأبواب أو في فن من الفنون أو في مسألة من المسائل. بأن يبلغ الاجتهاد رتبة الاجتهاد في قضية معينة دون غيرها بأن يتمكن منها ويحيط بها ويتقنها ويعرف كل ما يتعلق بها فيصير من المجتهدين فيها وبعض العلماء قد ربط أي بعضهم قال لا يجوز الاجتهاد في فن دون فن أو في قضية دون قضية وإنما لا بد أن يكون المجتهد مجتهدا في الكل أو لا اجتهاد قال لأنه العلوم يخدم بعضها بعضا وبعضها مرتبط ببعض فيحتمل أن يكون فيما لم يبلغ رتبة الاجتهاد فيه معارض لما بلغها فيه ولهذا الاحتمال فإنه لا يجوز له الاجتهاد في فن فقط أو في قضية فقط قال والخلف في جواز الاجتهاد أو وقوعه من النبي قد وو. هل اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم روى العلماء في ذلك الخلفة أي الخلافة فبعضهم جوز وعليه أكثر الاصوليين وبعضهم منعه، والقول الصحيح هو جواز الاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم جواز من الاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم واجتهاده لا مانع منه واجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم كاليقين لانه لا يخطئ صلى الله عليه وسلم وحتى على القول بخطئه فإن الله عز وجل لا يقره لا يقره والخلاف كما ذكره هنا الأول خلاف نظري واما الوقوع فقد اختلف فيه العلماء ايضا فمذهب الأكثر هو وقوعه من النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اجتهد في بعض المسائل التي لم يحى فيها إليه شيء مباشرة اجتهد فيها وإقرار الله عز وجل له على هذا الاجتهاد دليل على إصابته, دليل على إصابته. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم معصول وواجب العصمة يمنع الجنف أي كونه معصوما يمنعه من الخطأ ومن الزيغ والانحراف وصحح وصحح الوقوع عصره السلف أي صحح العلماء وقوع الاجتهاد في عصره صلى الله عليه وسلم صحح السلف من العلماء وقوع الاجتهاد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثبت أن بعض الصحابة قد اجتهد في زمانه صلى الله عليه وسلم وأقرهم النبي على ذلك وبين لهم في احايين أخرى أخطأوا فيها بين لهم وجه الصواب وبعضهم جوز الاجتهاد في غيبته دون حضرته وسبحان الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أسألك علما فاعلا وعملا رافعا وقلب خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاءا كل داء ونعوذك يا الله من علم لا ينفع ومن عمل لا يرفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشفع قال النظم رحمه الله تعالى وحد المصيب في العقلي ومالك رآه في الفرعي معنى هذا الكلام أن المصيب في العقليات واحد فإذا اختلف بعض الناس امور عقليه فان المصيب فيها واحد قطعا بلا خلاف بين العلماء وكالعقليات الأمور العقائدية فلا يجوز أن يكون المصيب فيها أكثر فلا يجوز ان يكون المصيب فيها اكثر من واحد والمقصود بالعقليات هنا ما لا يتوقف على السمع كوجود الله وصفاته التي يتوقف عليها وجود الخلق وكحدوث العالم وذلك الواحد المصيب هو من صادف الحق ومعنى كونه واحدا انهم لا يصيبون جميعا فالاما ان يخطئوا كلهم واما أن يصيب منهم واحد فقط عند اختلافهم فمن أداه اجتهاده مثلا إلى أن العالم محدث فهو مصيب ومن أداه اجتهاده مثلا إلى أن العالم قديم لا أول لوجوده كالفلاسفه وغيرهم فهو غير مصيب فالعقليات المصيب فيها واحد باتفاق العلماء وأما الأمور الفرعية والمقصود بها الأمور الفقهية المنبنية على الظن فاختلف فيها العلماء رحمهم الله تعالى هل يكون المصيب فيها واحدا وغيره مخطئا أم أن كل المجتهدين في الفرعيات مصيبون الذين قالوا بأن المصيب واحد وغيره مخطئ هم الأكثر وهم جماهير العلماء منهم الإمام مالك رحمه الله تعالى وأكثر الأئمة والأعلام وحجتهم بأن الله تعالى شرع الشرائع لجلب المصالح ودرء المفاسد ووجود المصلحة أو درء المفسدة في النقيضين محال. فعند اختلافهم مثلا هذا يقول يجوز وهذا يقول لا يجوز وجود المصلحة في امرين متناقضين محال محال عقلا فيتعين إذن اتحاد الحكم فيكون المصيب واحدا قال بعد ذلك فالحكم في مذهبه معين له على الصحيح ما يبينه فالحكم في مذهبه أي في مذهب مالك رحمه الله تعالى ومن قال قوله وهم الأكثر معين قبل حصول الاجتهاد فيها لكنه غير معلوم لنا فهو عند الله عز وجل معين لكنه لنا غير معلوم وإنما قد يصاب وقد يعلم بالاجتهاد فمن أصاب ذلك الحكم المعين فهو المصيب ومن أخطأه فهو المخطئ ولا بد لهذا الحكم المعين على القول الصحيح كما ذكر الناظم أن يكون له ما يبينه اي يظهره للمجتهد من دليل ظني أو دليل قطعي فإن أخطأه المجتهد لم يأثم بعد ذلك يقول الناظم مخطئه وإن عليه انحتم إصابة له الثواب ارتسمت إذا أخطأ المجتهد الحق ولم يصبه وقد بذل جهده وبذل وسعه في النظر فإنه مثاب على اجتهاده ارتسم وثبت له الثواب وذلك للحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه إلى اجتهد الحاكم فأصاب فله أجرات وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد وقوله انحتم أي امتنع أي وإن امتنعت الإصابة عليه بان لم يصب الحق فهو مثاب على اجتهاده وإذا أصاب الحق فهو مثاب على اجتهاده ومثاب على إصابته الحق الإمام القرافي رحمه الله تعالى أورد امرا أو اشكالا وأجاب عليه قال لما كان المجتهد المخطئ في الفروع لا يأثم والمجتهد في العقليات يأثم المجتهد في العقليات إذا ما أصاب الحق فهو آثم بخلاف المخطئ في الفروع فإنه لا يأثم وإنما يثاب على اجتهاده فقال الإمام القرافي رحمه الله تعالى المخطئ في الفروع لم يضف إلى الله شيئا مستحيلا في حقه بخلاف المخطئ في الفرعيات بخلاف المخطئ في العقليات فالمخطئ في الفروع لم يضف ولم ينسب إلى الله عز وجل ما لا يجوز عليه ولم ينفع عنه ما يجب له إلى غير ذلك من مسائل الاعتقاد وإنما وأما المخطئ في العقليات فهو قد يضيف إلى الله ما لا يجوز عليه وقد ينفي عنه ما يجب له بعد ذلك قال ومن رأى كلا مصيبا يعتقد لأنه يتبع ظن المجتهد أو ثم ما لو عين الحكم حكم به لدرء أو لجلب قد ألم لذا يصوبون في ابتداء والاجتهاد دون الانتهاء والحكم معنى هذا الكلام أن المصوبة الذين يصوبون كل المجتهدين بعضهم اكتفى بقوله بأن الحكم يتبع ظن المجتهد وبعضهم زاد امرا آخر وهو قوله بأنه من هذه الأحكام التي حكم بها المجتهدون حكم لو حكم الله لكان حكمه به لما فيه من جلب مصلحة أو درء مفسدة كما قال الناظم أو ثم ما لو عين الحكم حكم به لدرء أو لجلب قد ألم ولذلك فعندهم المخطئ الذي لم يصب هذا الحكم الذي لو حكم الله لحكم به عندهم هذا مصيب ابتداء في اجتهاده كما يقولون ومخطئ انتهاء اي في الحكم، فالخطأ عند الجمهور أن المخطئ لم يصب حكم الله في نفس الأمر، وأما الخطأ عند هؤلاء أن هذا المخطئ لم يصب ما لو حكم الله لكان حكمه به، لكان حكمه به. بعد ذلك يقول. وهو واحد متاعقل في الفرع قاطع ولكن قد جهل إذا كان في مسألة من المسائل الفرعية دليل قطعي والدليل لا يكون قاطعا إلا إذا كان قطعي المتن والدلالة بأن يكون صريحا متواترا فإذا كان في مسألة من المسائل الفرعية